الباب السابع والعشرون ومئة باب ما يقوله عند النوم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه وعنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه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 الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور رواه البخاري وعن يعيش بن طخفه الغفاري رضي الله عنهما قال قال ابي بينما انا مضطجع في المسجد على بطني اذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره ومن ضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره رواه أبو داود بإسناد حسن التره بكسر التاء المثنات من فوق وهي النقص وقيل التبعة الباب الثامن والعشرون ومئة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 فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسه ارعدت من الفرق رواه أبو داود والترمذي وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري